الايمان ان من اجل الأمور ومن اعظم الامور هو تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرف العلم بشرف المعلوم فاذا كان المعلوم او الذي يراد ان يتعلم هو التوحيد، فهذا يعظم ويشرف على بقية العلوم والسبب في ذلك أن التوحيد هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وبه خلق الله. ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة ومن أجله انقسم الناس إلى أهل إيمان وكفر ومن أجله قام سوق الجنة والنار فانقسم الناس إلى سعداء وأشقياء فمن أجل التوحيد يتحقق المقصد الاعظم وهو العبوديه لله سبحانه وتعالى التي خلقنا من اجلها فان لم نحقق التوحيد على الذي اراد الله سبحانه وتعالى فلن ينتفع الانسان وين كان عنده شيء من العبادات وهو لم يأتي بالتوحيد الذي أمر الله عز وجل به وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل قد خالف فيه من خالف فخالف الرسل المتكبرون والمعاندون والمقلدون لأسلافهم خالف الرسل ثم بعد ذلك دخل أناس في دين الله أفواجا فلما تصرمت العصور المفضلة وصل للناس نقص ونقض لهذا التوحيد فما كان من أهل العلم إلا أن انبروا للدفاع عن هذا التوحيد حتى يبقى صافياً من الاكدار فألفوا الردود وأصلوا المسائل وبينوا ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق البين الذي لا يجوز العدول عنه وأما اختلاف الناس في مسألة التوحيد فهي تطول والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 27 فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ولا يلزم من ذلك كما يقول أبو العباس بن تيمية ولا يلزم من ذلك أن هذه الفرق تكون كافرة وإنما هي مخالفة وكل بحسب مخالفته وهذا الكتاب الذي سنتدارسه في هذه الايام او هذه السلسله التي جمعت في العقيده نتدارسها ان شاء الله في هذا الفصل ولعل الله عز وجل ييسر ان ننهي هذه السلسلة في هذا الفصل سنقوم إن شاء الله بشرح لا يكون فيه إطالة ولا كذلك فيه اختزال واختصار وإنما نجتهد أن نأتي على المقصود منه فهذا الكتاب الأول الذي بين أيديكم وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله والمنسق يعتذر إليكم بسبب عدم توفير النسخ ويعدكم إن شاء الله يوم الثلاثاء أن تكون متوفرة فلعلكم تقيلون عثرته وتعفون عن زلته فهو أهل لذلك فكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري هو نهاية الكتاب وكتاب الصحيح جاء في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية والسبب في ذلك أن الجهمية قد غيروا التوحيد وعطلوا الله سبحانه وتعالى عما يجب له وهذه الفرقة فرقة الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان السمرقندي و الجهم عنده من الضلالات الشيء العظيم جمع كثيرا من الشر ومقصود الجهميه هو خلاصه ما انتهوا اليه ان ليس في السماء اله يعبد ولا يصلى له ويسجد حتى ان الجهم هو بنفسه جلس أربعين يوما لا يصلي شاكا في الله سبحانه وتعالى وجاء عن جماعه من السلف قالوا إن لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول جهم من غلظ قوله والعياذ بالله من ذلك فالإمام البخاري رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة ستة وخمسين ومائتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الصحيح الذي يعد من أصح الكتب في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واثاره يقول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتابا فهو مكتوب ومنه قولهم تكتب بنو فلان أي إذا تجمعوا ومنه سميت الكتيبة كتيبة وهي كتيبة الحرب وأصل المادة تدل على الضم والاجتماع والتكتب هو التجمع ومراد بذلك هو تجمع الحروف والكلمات فتسمى كتاب وأهل العلم يذكرون كتاب ويذكرون أبواب ويذكرون فصول ويذكرون مسائل ويذكرون فوائد وغير ذلك كل ذلك من باب التقريب إلى الأذهان كل ذلك من باب التقريب إلى الأذهان حتى بعد ذلك يستفيد القارئ والمستمع وقوله كتاب التوحيد التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا اي جعله واحدا والتوحيد يعرف بانه افراد الله بالعباده ويعرف كذلك بافراد الله بما يجب له أو بما يستحق ومنهم من يعرف التوحيد بالتقسيم فيقول والتوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات والمقصود بتوحيد القصد والطلب هو الذي نحن نسميه توحيد العبادة أو توحيد الإلهية ومنهم من يسمي والقسم الثاني توحيد المعرفة والاثبات وهذا هو الذي استقر عندنا تسميته بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ومنهم من يعرف توحيد العباده او توحيد الالوهيه بتعريف وهو توحيد الله بأفعال العباد أي الأفعال التي تصدر من العباد هل هم قصدوا بها الله سبحانه وتعالى افردوه بالعبودية فإن كانت مفردة بالعبودية لله فهذا توحيد وإن كانت غير ذلك فلا تسمى توحيد وعلى هذا فالعقيدة لا تسمى توحيد لكن التوحيد عقيدة فقد يعتقد الإنسان أشياء وهي ليست من التوحيد كمن يعتقد في الأصنام أو يعتقد اعتقادات باطلة هذه هي عقيدة ولذلك تعرف العقيدة بأنها حكم ما خذت من العقد والحزم والربط والشد هذا في اللغة وفي اصطلاح من تكلم فيها أنها حكم الذهن الجازم فيضاف إليها فإن طابقت الحق كانت صحيحة وإن خالفت كانت باطلة فهي إذن عقيدة أما التوحيد فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق ومنهم من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات فتوحيد الربوبية يعرفونه بأنه توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى فكل أفعال الله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والمماتة والإماتة والبعث والنشور هذه توحيد فالإقرار بها توحيد ولكنه يتعلق بتوحيد الربوبية وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن تقر بأن الله عز وجل له أسماء وصفات أسماء حسنة وصفات علا على ما جاء به الخبر من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و قد انكر بعض المشغبين المخذولين تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام وقال لم ياتي بهذا التقسيم الا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذا كله والتوحيد واحد وهو يقول ثلاثه طبعا هذا من الجهل وإرادة التلبيس على العامه والا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بهذا اولا وانما الامام ابن منده ذكر هذا التقسيم ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاويه ذكر هذا التقسيم ثم يقال ان التقسيم و التبين هذا اذا كان لا يعود الى اصل المعنى بالابطال فلا حرج منه فانما هو المراد به زياده في الايضاح والتبين فعندما ان تقسم مثلا كتاب الطهاره الى باب المياه وكذلك الانيه وكذلك النجاسه كذلك الحيض والنفاس وغيرها من الاقسام فهذا مقصود به التقريب الى الاذهان لا ان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابواب وفصول فهذا كله من التلبيس ولا يلتفت اليه فالتوحيد الذي دعت اليه الرسل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ثم بعد ذلك من خالف في هذا التوحيد فبحسب تارة يكون ناقضا لأصل التوحيد وتارة يكون ناقضا لكمال التوحيد الواجب وتاره يكون ناقضا لكمال التوحيد المستحب وهذه التقاسيم قد يمر علينا شيئا منها فنبين في حينه والمخالفون كما ذكرنا كثر لمساله التوحيد وأهل العلم في كل زمان ومكان يعتنون بالرد على المخالفين في مسألة يعني التوحيد لكن إذا جاء الرد من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون ردا فحسب بل هو تقرير ورد هو تقرير لأصل مسألة التوحيد ورد كذلك على المخالف يقول الشيخ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تنقسم إلى قسمين أمة دعوة وأمة إجابة أمة الدعوة هم كل من بلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سواء آمن بها أو لم يؤمن فهؤلاء يسمون أمة الدعوة فمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل هؤلاء داخلين في مسمى أمة الدعوة وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يسمون بأمة الإجابة أي الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم افتراق وحصل عندهم نزاع فمن مقل ومن مستكثر وكلهم داخلين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة آه الذين آه تمسكوا وهم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن يا أخوان عندنا هذا قيد وهو على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم فهذا القيد مهم لما كما قيل كل يدعي وصلا بليلة فيأتي بعض اهل البدع فيقولون نحن ناخذ بالقران ويأتي بعضهم يقول نحن ناخذ بالسنه ولكن ياتون بايه القران ويفسرونه كما يريدون فياتون بالتاويلات وقد تكون تاويلات لا يمكن ان تقبل البته ويحرفون الكلم عن مواضعه ومع ذلك هم يدعون أنهم قد أخذوا بالكتاب والسنة وهذا لا يستقيم بل تأخذ بالكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم فهذا هو فهمهم وهذا هو اقتداؤهم وهذا هو طريقتهم ولذلك يعني الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم ساروا على شيء واضح بين جلي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول والخلفاء الراشدون هم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح وأحق من يوصف بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذا هو المقصد هو أن يسير الإنسان على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم قال قال عن ابن عباس طبعا الإسناد يمكن يطول معنا ذكرنا الإسناد لكننا سنتجاوز الإسناد ونذكر يعني الصحابي لأن دراسة الإسناد لسنا بحاجة إليها والسبب في ذلك أن هذا الذي بين أيدينا هو صحيح البخاري والأسانيد التي ذكرها البخاري هي يعني من اصح الأسانيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولكن على بصيرة وهذا هو هدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وكما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني معاذ رضي الله تعالى عنه سيتبين لنا من الحديث الذي بعده يقول سمعت يقول ابا معبد مولى بن عباس يقول سمعت بن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب أهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا هذا هو أول ما يجب أن يدعون إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى فليكن اول ما تدعوهم اليه لقضيه التوحيد اهل الكلام وهم من اهل الضلاله والعياذ بالله من ذلك يقولون مقولات يقول اول ما يجب على الشخص هو ماذا هو النظر النظر الى ايش النظر في ملكوت السماوات والارض وبعضهم قال القصد الى النظر وبعضهم قال الشك اعوذ بالله قل اول ما يجب عليك ايش الشك انت شك في الله ثم تقيم الادله بعد ذلك على ايش على وجود الله سبحانه وتعالى فكان قصارهم كله اثبات ماذا اثبات توحيد الربوبيه الذي لم يخالف فيه احد ولم يخالف فيه إلا من انتسب إلى الإسلام من المتكلمين والفلاسفة أما الأمم الكافرة التي أرسلت إليها الرسل يقرون بأن الله عز وجه هو الخالق الرازق المحي المميت يقرون بهذا كله وإنما النقص عندهم في توحيد العباده انهم يجعلون مع الله عز وجل الهه اخر كما كان كفار قريش يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك فاشركوا بالله سبحانه وتعالى مع انهم يقرون بان الله عز وجل اله ولكن جعلوا مع الله سبحانه وتعالى الهه اخر وان كان الله عز وجل مالك لهذا الاله فقال فليكن اول ما تدعوهم اليه تدعوه الى اي وحد الله ان يفردون الله سبحانه وتعالى بالعباده ما هو السبب السبب ان النصارى لم يكونوا يوحدون الله سبحانه وتعالى كانوا يقولون المسيح هو الله المسيح ابن الله المسيح ثالث ثلاثة فيجعلون الآلهة ثلاثة ما يوحدون الله سبحانه وتعالى كذلك اليهود يقولون عزير ابن الله ولا يفردون الله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فقال الائي وحد الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات اي اذا استجابوا الى التوحيد ودخلوا فيه فبعد ذلك يبين لهم الصلوات يعني التي أوجبها الله سبحانه وتعالى يعني عليهم في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا اقروا بذلك فخذ منهم وتوّق كرائم أموال الناس أي هذه الزكاة لا تأخذ أنفسها ولا تأخذ الردي وإنما تأخذ أوساطها وجاء فيها فاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب فاول ما يدعى الناس يدعى الناس الى التوحيد هذا هو الواجب بعض من الناس ياخذ من هذه الاحاديث اشياء فتجده يقول التوحيد مهم نقول لا شك لكن كل اهتمام بحسب ما عند الناس من النقص فاذا جيت الى اناس موحدون واهل توحيد فما تقول أنا أدعوكم إلى التوحيد لأنهم إيش أهل توحيد وإنما أنظر ما عندهم من النقص وتبين ما عندهم من النقص فبين لهم هذا النقص ولذلك يا أخوان جاء عندنا يعني بعض من الناس وهم كلهم يعني طبعا نحن لا نتكلم على النيات ولكن على المسلك فبعض من الناس عنده أهم شيء التوحيد لكن ما هو التوحيد الذي أنت تقول أهم شيء التوحيد ما هو هذا التوحيد الذي فيتكلم مثلا عن القباب والقبور وكذا إلى غير ذلك في أماكن لا يوجد هذا فيها فنقول تكلم عن الشيء الذي يحتاج الناس إليه لأن عندما تتكلم أنت على مثل هذا ما استفاد الناس؟ أو يأتي ويتكلم بالرد على مثلا على المتكلمين من المعتزلة والقدرية وغيرهم طيب الذين يستمعون لك هؤلاء يعرفون هؤلاء قال لا ما يعرفونه طيب يعرفون هذه المذاهب قال لا طيب لماذا أنت أتي لهم بمثل هذا الشيء انظر ماذا هم يحتاجون ما هو النقص عندهم في قضية التوحيد فبينه لهم ويأتي لناس آخرين ويتكلمون عن التوحيد والتوحيد قد يختصرون في ماذا في شيء معين وهو ماذا الكفر بالطاغوت ثم بعد ذلك يدخلون في الكفر بالطاغوت ما ليس منه فهذا لا شك يعني الكفر بالطاغوت هذا لا يتم ايمان احد الا به لكن لا بد ان نعرف ما هو الطاغوت فاذا تحققنا ان هذا الطاغوت فيجب الكفر به اما ان نجعل ما ليس بطاغوت طاغوت ونلزم الناس بالكفر به ونجعل هذا هو التوحيد وهذا منتهى القصد وهذا منتهى كذا ثم بعد ذلك نفرق الناس على مثل هذا الشيء إلى غير ذلك فهذا يعني ليس بصواب فاللابد من يعني النظر في ما يحتاج الناس وما عند الناس من النقص فيبينه لهم لماذا لأن المقصود ليست هي إلقاء الكلام والتفاصح وقوة القول بقول أو أن الشخص يظهر ما عنده من المعلومات وما عنده من هذا الشيء ليس هذا هو المقصود إنما المقصود هو أن يعرف الناس ما, ما الذي يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى فيعرف ما هو النقص عندهم ويبين هذا النقص حتى يحذرونه هذا هو المراد من هذا <تصفيق> وعم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله اختصره وهو الحديث هذا مشهور وقد ذكره الشيخ محمد عبداللهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وذكره بطوله وهو أن معاذا يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال فانتظر ساعه ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله ثم بعد ذلك ذكر له يعني الحديث وهو قولها تدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم دائما يا اخوان الانسان عليه يستصحب يعني هذه الكلمه الله اعلم لا ادري الله ورسوله اعلم متى تقال الله ورسوله اعلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يقال والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل تقول الله ورسوله اعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم لكن قد يكون هنا إشكال في قول الله أعلم عمر رضي الله تعالى عنه سأل الصحابة عن شيء فقالوا الله أعلم فقال عمر منكرا عليهم قد هلكنا إن كنا لا نعلم أن الله يعلم ولكن قولوا ندري أو لا ندري والتوفيق بين هذا وهذا متيسر فقد يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من سئل عن شيء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حكم مجزوم به وهو لا يعلم ينسب هذا إلى الله عز وجل ويقول ماذا الله أعلم أما إذا سئل الشخص عن رأيه واجتهاده فهذا هو الذي يقول أدري أو لا أدري وهذا يعني من باب التوفيق بين هذا وهذا ولذا ينبغي دائما الإنسان إذا سأله أحد عليه إذا كان لا يعلم يقول ما أدري ولا أعلم ولا يتحرج ولا يجتهد وتأخذه العاطفة كما يقال لأن ينقذ هذا بفتوى الله محتاج ومسكين ويعني لقيت ما مسكين ما يعرف ما يعرف مشايخ ولا يعرف أحد ولا شيء فأفتيته أنت الآن تبحث لهذا الشخص عن مسلك وعن ما يقضي حاجته لكن أنت هل بحثت لنفسك عذرا امام الله سبحانه وتعالى وشيء يقضي حاجتك ولذلك يقول مالك بن انس يقول حدثني ربيعه بن ابي عبد الرحمن شيخه قال قال لي ابن خلده وهذا احد الاقران لربيعة بن عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن قال وكان نعم القاضي وكان نعم القاضي يا ربيعه اراك تفتي الناس فاذا جاءك الرجل يسالك فلا تكن همتك ان تخرجه مما وقع فيه لا تكن همتك تخرجه مما وقع فيه ولتكن همتك ان تتخلص مما سالك عنه يعني لا يكون همتك ان تخرجه مما هو فيه فلتكن همتك ماذا انت تتخلص انت مما سالك عنه ان كنت تستطيع تتخلص منه بان تقول والله اسال فلان فهذا خير لك ان كنت تستطيع ان تقول له والله انتظرني حتى ابحث المساله وأسأل وكذا الى غير ذلك حتى يتبين فهذا خير ان كنت تستطيع ان تبين لها الحق الذي لا تجد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه فيه ملامه فافعل فابحث دائما النجاة لنفسك قبل ان تبحثها لغيرك يقول قال الله رسوله اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله سبحانه وتعالى وهذا الحق الله سبحانه وتعالى اوجبه على جميع الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فجميع الناس يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعبدون الله سبحانه وتعالى قال أتدري ما حقهم عليه أي العباد ما حقهم على الله عز وجل هنا مسألة وهي هل العباد حق على الله سبحانه وتعالى منهم من قال لهم حق وهذه قول المعتزله يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى ان يثيب المطيع كما يجب عليه ان يعاقب العاصي وكان القضيه ايش مساواه مساومه انا فعلت لك كذا تفعل لي كذا ومنهم من قال ليس للعباد حق البتة بل هم محظ مشيئة وقدر فقط وهذه مقولة من الأشاعرة وأهل السنة والجماعة اتبعوا ما دل عليه هذا الحديث وأن هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه كرما منه أوجبه الله عز وجل على نفسه كرما منه وإلا كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع نعذب فبعدله أو نععم فبفضله وهو الكريم الواجد يعني العباد ليس لهم حق على الله سبحانه وتعالى وإنما هذا الحق الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمه اي اوجب على نفسه الرحمه سبحانه وتعالى و الله سبحانه وتعالى كما انه حرم الظلم على نفسه لم يحرم عليه احد هو الذي حرم الظلم على نفسه فالله عز وجل يفعل ما يشاء ودخول الناس الجنه هل هو جزاء اعمالهم ام بسبب اعمالهم ما قولكم ما ادام الله فضلكم الله سبحانه وتعالى يقول وان لكم الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله فما التوفيق بين هذا وهذا يقال هنا الباء ليست هي باء العوض وباء الجزاء إنما هي باء السبب بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم فالمعتزلة جعلوها باب ايش باب العوض وليست باء السبب باء العوض وليست باء السبب فيقولون ان تلقم الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون اي عوضا عن اعمالكم وأهل الجنه يقولون ايش وأهل السنه يقولون ايش بسبب اعمالكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احدكم الجنه بعمله فالمنفي باء العوض والمثبت باء السبب قال اتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله اعلم قال ألا يعذبهم اي اذا قاموا بهذا الحق وهو عباده الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيء الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم ومن اتى بالتوحيد واستكمل التوحيد فلا شك انه لا يعذب وسياتينا ان شاء الله بيان اكثر من ذلك يقول الامام البخاري رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكان الرجل فكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لا ثلث فروع القران زاد اسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد اخبرني اخي قتاده بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قتاده من النعمان هذا اخ ل سعيد من امه هذا سعيد الخدري وهذا قتاده من النعمان هذا اخيه لامه وكان جار له وكان يقرا يقول هو الله احد يرددها فالرجل هذا الذي يقراها هو قتاده من النعمان يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال الرجل فكأن يقول فكان الرجل يتقال لها يعني يقول هو لاحظ بس فقط ويرددها مره اخرى كانها قليله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها تعدل ثلث القران فقل هو الله احد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القران قالوا لان القران توحيد واحكام واخبار من القصص قصص الأنبياء وغيرها فقل هو الله أحد هي سورة الإخلاص وهي نعت لله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكلها فيها إثبات ونفي فقل كلها توحيد فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن وليس معنى ذلك أنها تعدل ثلث القرآن أنها مثل ثلث القرآن لا عدل الشيء وهو أنه يأخذ أجر يعادل الثلث أما الذي قرأ الثلث فهذا يأخذ أجر الثلث وأجر التلاوة وأجر الحروف وكل هذه الأمر الآخر هذا يدل على أن آي الكتاب تختلف وتتفاضل ولذلك أعظم آية في القرآن آية الكرسي وأعظم سورة الفاتحة والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالسور تتفاوت والآيات تتفاوت وهي كلها من عند الله سبحانه وتعالى كما أن الرسل مرسلين من عند الله عز وجل وتختلف منازلهم كما أن العباد تختلف منازلهم عند الله سبحانه وتعالى وفي هذه الدنيا فالله سبحانه وتعالى هو الذي اخبر بذلك فيقال هو كلام الله عز وجل ولكنه يتفاوت في المنزله عنده سبحانه وتعالى والمقصود من هذا من هذا الحديث وهو ان يبين الشيخ يعني ان هذه قل هو الله احد أنها نعت لله سبحانه وتعالى أي صفات الله سبحانه وتعالى ولأن ذلك جاء في الحديث قيل لي النبي صلى الله عليه وسلم إنعت لنا ربك أي صف لنا ربك فقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق عند الحاجة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي ليس لله عز وجل المكافئ لم يلد ولم يولد ليس له ابن ولا صاحبة ولا ولد وليس له أبن ولا غير ذلك فهو متفرد سبحانه وتعالى بالكمال وجميع يعني الصفات الحسنة سبحانه وتعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقوله هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصلع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه وهذا الحديث وهو هذا الرجل الذي كان يعني معه في سريه وكان يقرا لاصحابه فكان يقرا ويختم بقوله الله احد يعني كان اذا قرأ سوره يزيد عليها قل هو الله احد فقالوا لك انك تقال لها فقال إن شئتم أن أصلي لكم قرأت بها وإلا فلا وكان هو قارئهم فتركوه على ما أراد فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع ذلك فدائما الشخص الذي يأتي بشيء مغاير ففي هذه الحالة يسأل ما هو القصد من هذا الأمر فعندما سألوه فتبين أن قصده ماذا قصد عظيم جدا وهو أنه يقول لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها إذن هو يريد أن يقرأ بصفات الرحمن وهذا فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله سبحانه وتعالى ووصف لله عز وجل بصفاته العظيمه التي اتصف بها فهو يحب ان يمجد الله عز وجل يحب ان يثني على الله يحب ان يبين ما لله عز وجل من صفات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فهذا المقصد الحسن المقصد العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبروه أن الله عز وجل يحبه قد يتبادر إلى الذهن طيب هل يشرع أن يفعل الإنسان مثل هذا أم لا أو يقال هل من السنة أن يفعل الإنسان مثل هذا أم لا السنة تثبت بالإقرار وهذا متقرر يعني عندما درس المصطلح ان السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فيقال هذه سنه ومن اهل العلم من يقول هذا يدل على الجواز وأما الافضليه فلو كان هذا افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا حرج في من أراد أن يفعل هذا الأمر لا حرج في من أراد أن يفعل يعني هذا الأمر والمسألة عندي لم تتحرر هل يقال أنها من السنة أو لا يقال يعني أنها يعني من السنة ولكن الجواز والمشروعة هذا يعني ليس فيها إشكال وإنما الكلام على هل هذه من السنة وتطبق أم لا؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله ترى تعودنا على الشيخ آآ آآ لأن دائما مثلا كتاب البخاري رحمه الله كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الرهاب فتكون هذه يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الشيخ رحمه الله يريد يبين ان الله اسم والرحمن اسم فهو يريد ان يبين ان الاسماء التي يشتق منها صفات هذه موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ردا على من ينكر إثبات الأسماء والصفات من الذي ينكر الأسماء والصفات الجهمية ما يثبتون لله عز وجل لا أسماء ولا صفات السؤال طيب هم إذا نشقولون هم يصفون الله عز وجل بالسلوب يصفون الله عز وجل بالسلوب ايش معنات بالسلوب بالنفي ولا يثبتون الا شيء يوجد في الاذهان يستحيل تحققه في الاعيان كما يقول شيخ الاسلام في التدمريه إنما يثبتون شيئا يوجد في الاذهان بس فقط يستحيل تحققه في الأعيان ولذلك يقولون يعني في وصف الله عز وجل أنه ليس له أسماء ولا صفات ولا يشار إليه ولا دخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحويه الجهات ولا غير ذلك هذا من هو؟ هذا الله سبحانه وتعالى عندهم لو نقلتهم نقلة أخرى قلت لهم لعلكم تصفون لنا العدم فلن يجدوا أفضل مما وصفوا به الله سبحانه وتعالى في وصف العدم العدم هو الذي ليس بشيء ليس له أسمى ولا صفات ولا يشار إليه ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا ولا كلها فهم إذن ماذا يصفونه بالسلوب أي بالنفي ويثبتون له وجودا مطلقا بشرط الإطلاق يستحيل وجوده في الأعيان وإنما يوجد في الاذهان فقط فحقيقة أمرهم هم ماذا يعبدون عدم ولذلك قال نعيم بن حماد يقول المشبه يعبد صنم والمعطل يعبد عدم فهم يخالفون ايش؟ يخالفون المحسوسات. يعني كيف؟ الله عز وجل موجود. طيب الله عز وجل موجود. يقول ما أقول موجود ولا أقول ليس بموجود. ويبدؤون بمثل هذا الشيء. فالمبعوث خير رحمه الله يريد يبين أن الله عز وجل له أسماء وأنتم تنكرونها. وهل والأسماء يشتق منها صفاته أنتم تنكرونها. فالله سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فالرحمن اسم ويشتق منه ماذا الصفه وأنتم تنكرون الرحمن وتنكرون الاسم وتنكرون الصفه والله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اذا الرحمن اسم من اسماء الله عز وجل كما ان الله سبحانه وتعالى اسم من اسمائه سبحانه وتعالى ايما ما تدعو فله الاسماء الحسنى فبين فله الأسماء الحسنى وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الأسماء أسماء سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الذي فيه ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأنها تسعة وتسعين وذكرت فهذا لا يصح يعني عند الترميذ وغيره لكنها ما يصح قال عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وهذا فيه اثبات صفة ماذا صفة الرحمة لا يرحم الله من لا يرحم الناس والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهي من الصفات الذاتية الفعلية لأن عندنا الصفات يقسمونها أهل العلم إلى صفات ذات وإلى صفات فعل صفات الذات يقولون هي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال كصفة العلو صفة الكلام الكلام ذاتي وفعلي صفة السمع صفة البصر وأما الصفات الفعلية هذه متعلقة بالمشيئة متى ما جاء مقتضاها جاءت هذه الصفة فمثل النزول نزول الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا الاستواء على العرش الكلام صفة ذاتية صفة فعلية مثل صفه صفة مثلا الغضب صفه الرضا هذه صفات فعليه وهناك صفات ذاتيه فعليه مثل الكلام صفه ذاتيه الله عز وجل موصوف بالكلام بذاته وكذلك يتكلم متى شاء فهي متعلقه بالمشيئه فكل ما كان متعلقا بالمشيئه فهو من الصفات الفعليه وكل ما كان متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى تنفك عنه هذه الصفة بأي حال من الأحوال فهي من الصفات الذاتية فقوله لا يرحم, لا يرحم الله من لا يرحم الناس ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يجازي جزاء وفاقا الذي لا يرحم الناس الله سبحانه وتعالى لا يرحم ما يستحق أن يرحم فلذلك يا اخوان هذه تجعلنا نكون رحيمين بالناس في اقوالنا وفي افعالنا وفي عفونا وفي صفحنا فهذا الذي ينبغي ان يكون الانسان رحيم ما يكون الانسان حتى وان كنت انت صاحب الحق فعليك ان تكون مع الناس رحيم لماذا حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى وإن كنت جبارا في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى أقوى منك فهو الجبار سبحانه وتعالى لعلنا يكون هذا آخر حديث وهو عن أوسام بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاخبرها ان الله أن لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعادت الرسول انها قد اقسمت لا ياتينها لا لا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل ابن جبل فدفع الصبي فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففارت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء هذا الحديث وهو أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مرض ابنها وابنته هذه هي زينب وقيل ان ابنها هذا جاء في بعض الروايات ان بنتها وهي امامه بنت زينب التي كان سلم يحملها لانها لم تمت ولله الحمد يعني كانت مريضه وكانت نفسها تقعقع كانها ستخرج يعني وكانها تقعقع يعني بمعنى يعني عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذا كانت ستموت يعني الله سبحانه وتعالى لله ما اخذ ولله ما اعطى الله عز وجل هو الذي اعطاكم هذه يعني البنت والله عز وجل اللي ياخذها فعليك ان تصبري وتحتسبي فلتصبر وتحتسب اي تصبر على هذا الامر وتحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فأقسمت ابنته أن يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن إبرار المقسم يعني هذا حق فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لها وجاء فلما جاء رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن أي قربة يابسة فلذلك القربة اليابسة إذا حركتها فيخرج منها صوت فكأنها نفس هذا الصبي الصغير ستخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضت عينه بكى صلى الله عليه وسلم فقال له سعد يا رسول الله ما هذا يعني كنت تنهال عن البكاء وأنت الآن تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وإنما المنهي عنه ليس البكاء المنهي عنه هو ماذا هو رفع الصوت المنهي عنه هو النياحة المنهي عنه هو النحيب أما كون الإنسان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى يعني عندما مات ابن إبراهيم قالوا إنه القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وما نقول إلا ما يرضي الله وإن على فرقه إبراهيم لمحزونون فلا حرج في كون الإنسان إذا مات له قريب أو عزيز يعني أن يبكي ولكن لا يكون هذا برفع صوت وإظهار التصخط وإظهار عدم الرضا بل يعني هذه رحمة والله سبحانه وتعالى يرحم يعني عباده الرحمة وأما من لا يرحم لا يرحم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأقرأ بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الصبيان يستغرب إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك نزع الله الرحمه من قلبك يعني هذا شيء انت الذي فعلته او املك نزع الله الرحمه من قلبك فلا شك ان الانسان يبحث عن مضان الرحمه والله سبحانه وتعالى اذا جعل في قلبك رحمه فهذه نعمه عظيمه وهذه بشرى خير ان الله سبحانه وتعالى يرحمك بها نقف على هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم